لا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سبعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لاتواله وهم معرضون يا أيها الذين آمَنَ اسْتَجِيبُونَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 استضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه